وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم وسائر المسلمين من النار اللهم أجرنا من النار وحرها وحالها وحال أهلها اللهم إنا نسألك الإخلاص في الأقوال والأفعال والأحوال اللهم اجعل عملنا هذا لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد سواك شيئا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين إخوة الإيمان أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من المرات تناولت من على هذا المنبر الكلام عن الإخلاص وتشعبت بنا مواضيعه وتناولنا فيه أكثر من عنصر وكلما تحدثنا عن الإخلاص أيها الأحباب إلا ويتبادر إلى ذهن الكثير منا سؤال. سؤال هذا السؤال مضمونه كيف أعرف أن عملي فيه إخلاص أو كيف أعلم أن عملي هذا لا تشوبه أي شائبة بمعنى أوضح كيف يعلم العبد أن عمله قد أخلص فيه لله عز وجل سؤال يت badges إلى كثير منا أو إلى أذهان الكثير منا وأنا شخصيا سئلته أكثر من مرة ولو تتذكرون معي كنت قد وعدتكم بالعودة إلى هذا الموضوع لأفرده بخطبة مستقلة ووفاء مني بهذا الوعد أتناول في هذه الدقائق المعدودات حسب ما يستره الله وقدر الكلام عن علامات إخلاص العبد لله في عمله فإذا أراد الإنسان المسلم أن يعلم عمله إن كان فيه مخلصا لله أو لا فعليه أن يراعي أمور ثلاثة أجملها العلماء في ثلاثة وإلا من أهل العلم من ذكر فيها أكثر من ذلك وشعبوها وأخذوا بالكلام فيها في مناح كثيرة فأعيرون القلوب والأسماع والله أسأل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أيها الأحبة الأفاضل تنبيه قبل أن أسرد عليكم أو قبل أن أخوض مضمار هذا الموضوع وأسرب أغواره ممن استورح علامات الإخلاص ما يميدو سيغن هارسي ورخ العلامات من الإخلاص ومقهن العلامات من الإخلاص بنا نخميها يكشن العمل هذه السن ما لله موجب لله هذه السن العمل موجبه موجبه ما يخص يفشن خرس يوم القيامة لغلا لأن الله عز وجل ويقبر ذي العمل إلا ما بتغي به وجهه, بيه وجهه. بيه وجه. لأن رب سبحانه وتعالى ويقبر زي العمل إلا ما كان فيه الإخلاص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء سورخ علامات الإخلاص نهاره واجبه شا نحكم خيوذان تتمزوها تخصتني تخرصت بالجنة سوى علامات العلامات الإخلاص نتسن العلامات تينا أو تينا بعض العلامات. علامات علامات. وجبش نحكم خفران بفران بفران دوان اللي ذريدكش العمل اللي ذريدكش من ذقنا ذريدكش وايجبوا لي الله قوى غصبوا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا للا Make delirium. Make delirium. ليشنا الراديو ني يديك سن العيوب اومي باش يساعدو غير ودان وجبد باش يساعدو غير نكذيت زدان وجبد باش يساعدو الدعاه شنو نس وجبد باش يساعدو اهل لا باش يساعدو غير خدمتين ونش ونش باش يساعدو غير خفينونش باش حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالكم قبل أن توزن لكم وتزينوا للعرض الأكبر يوم تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية يقول عمر رضي الله عنه أرضاه لذلك الانسان خمني استور خسن حجس حجس استور خسب جات يي خنس خنس وجيبو باش يستضر الاحكام خيودان ايودان وجدي سنغيودان في جوض ديال الربغا 33 ويوجي ويوجي وجدي زار اخشي وذهت تويودان فروع شتمان يقبن القفنتات ديال الريبور خضار الريبور فلذلك ايها الاحباب احببت ان انبه على هذه المسألة حتى لا يأخذنا الشيطان في طرق وسبل أخرى ليست هي الغرض من تناول هذا الموضوع أيها الأحبة في الله أتناول اليوم إن شاء الله تعالى أمورا ثلاثة ومن أراد أن يستزيد فليرجع إلى ما ألفه أهل العلم في هذا الموضوع قال أهل العلم من أراد أن يعلم مدى إخلاصه لله عز وجل في عمله ومن أراد أن يقيس عمله فعليه بهذه الأمور لم زوى أن ينظر في نفسه أي هم يحمله من هذا العمل الذي يريد أن يقدمه من يعني الهم من الإنسان من يخسذ هذا يحقق الإنسان في العمل إن كان همه انتشار الخير وظهور الحق فإنه لا يستوي فإنه يستوي عنده الأمر أكان ذلك على يديه أم كان على يد غيره والنجة المخلص لله عز وجل المهم بندرة نافع بندرة حق اتو عارا السعر اختنوشي سعر تي دي فراني السعر تي دي فراني السعر تي دي فراني لا لا فراني دي فراني لا واذا نغير المخلص لله عز وجل يزو بندراً الحقة تعراوها يزو الحقة ذي وضوها, وضوها يزو الدين ذي انتساروها يزو أدي الإسلام ذي عزوها يزو الحق ذي ذانوها يزو النفع ذي وضوها يزو المصلحة التحقوها سواء المصلحة العام موجود المصلحة, المصلحة إنو نش نغموين, نغموين, نغموين منون ما تحقن منون ما تسيوضن منون ما تيجن وذي يروح فرحة فرحة الإنسان المخلص لله عز وجل وهذا ذي تسقمنه وذي يربل هيدين جي وذي جغ جميدين وذي جمدين الشسيد المهم الذي يعرر حق المهم توض المنفعة المهم جثة نتعذر المهم أبريذ الناقة تعذر المهم منون الناقة يخرق المهم تمزيد الناقة تبنى المهم ثلاثة المسجد نذي عذر ما من منون ما وذي يروح فرحة فرحت اشطيت النبي ابن ابولا سينا النخراقه كلمه الحق ان تقال ينتصر لدين الله عز وجل ينتصر للنبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> كائنا من كان <تصفيق> وانت الجن جزاك الله خيرك كنخذ بعروه الناس بعروه الناس اش تجيبو واحدك يروح أما الإنسان مرتوغة يحرص على أن يكون في المقدمة في لا يخسن غيري ذي غير مرواضي للجيغنج لا يجلب ولا إلاقي يخسن في يجب أن يشار بالبنان إلي يجب أن يتكلم عني وأن يتحدث عني وأن يقال فلان صنع ذلك وفلان فعل ذلك ولولا فلان ماذا حقق ذلك؟, ذلك. مريم امه ما دراش حاجه سفينه ما دراش حاجه سفينه مريم وزوج زوج والزغ ضغوها ضغوها ما دراش حاجه سفينه لان الانسان دي ساعه ثني يدور ويزوار السدار حق ورا د السيد المنفعه ولا ابي حق فالغايه للمصلحه العامه لا يزغض عنت والزغ ضغى غنش لذلك المخلص لا يعمل لنفسه المخلصون دائما لا يعملون لأنفسهم مرادهم رضا ربهم عليهم همهم أن يرفع الحق وهمهم أن ترفع راية الحق أتياف عن من النيات جن وذن غير وحبورها والنقيب الدندنيتة الدندانيته مرحبًا والنقيب قيمان فيها مرحبًا والنقيب تصدرن دشام ومشان خيازية يسقى درخ خيازية يسوي لنا ور أبرزنا أبرزيه ونستيق خيازية يحقق للمصلحة جاء خيازية يرفع تمزيده ينفع يرفع الأمة خيازية وذا يروح مرحب مرحب مرحب مرحب مريم من جاء من إن شاء الله تعالى ذلك العمل بإذن الله عز وجل قليس الإخلاص الإمام الشافعي رحمة الله عليه قال وددت كلام ذكره عنه الإمام النووي رحمه الله في المجموعة قال وددت أن الخلق تعلم هذا العلم على أن لا ينسب إلي حرف منه أن السنم وذكر بعض, بعض اهل العلم ان الكلام الناس مرمي النا بس واسقى بأي وقت ظرف أقصد يوم لا ذكر اهل العلم ان الكلام الناس وهو على فراش الموت يحتضر رعم الجرد يعني مقبل على الآخرة مدبر عن الدنيا يعني الإنسان للحظاً ويزول من من زهرة الدنيا وشهواتها الناس وددت ان الخلق تعلم هذا العلم. دم علم. دم دم. على ألا ينسب إلي حرف منه إن استمنغ عليك وذان ثغيا وذرح هذا العلم ما ضنوارا ونتديش النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يروح مرحنني إن الإمام الشافعي نقيوف الإمام الشافعي نقيش تهدس الإمام الشافعي نقيث صوتي الإمام الشافعي نقيث تنبطي الإمام الشافعي إن استمنغ العلم ما غديا وذثر مذنيم ثر من مرة مرة أثر يوذن مرة الخلقين ودين سر من واه الخلقيوذن مرة يجند سر من دين ويجند سر من ما رو وتم نه معلق وثين سر وثين سر حدش وفق الشافعي وقال رحمه الله ما ناظرت أحداً عما توجيغ المناظرة ما ناظرت أحداً قط على الغلبه عما سوجيغ المناظره كأن الجنش ذي النيين أتخربك هذا سينين الله إله ندني و هذا سيجي من غياني غزة إيحش هي عمارته ناس سنعيه جهيه تم نضيح في النسوة <تصفيق> هي <هيجي> ما زريد نير <تصفيق> ايو ايو القمه احجار امتي فميه ما زريد دقي... استشار استجارة رمه لا, لا لا لا امام الشافعي رحمة الله عليه انش الضغة تكيغ المناظرة اغاك لبناذم بناذم <تصفيق> وجبني ينغا اخر بغا خص انتصر ووديد اذا نظرت احدا ان يظهر الله الحق على يدي اش تيقي كيف المناظره باش يبان لي الحق قمي غيبان الحق دا الحق ايفان تروفوسي نو نخف وشممس وشممس وهذا يروح مرحله مرحله يمكن يقرا وما يبان در الحق خفوزني في تبيع جبر حطه يا سبحان الله بنيت النهار بالزمن الغواني تاعك من الجنهارة ذي الزمان النظر معذنى وانيتا من الجنهارة ذي الزمان وغير بهذه النفس وهذا القلب المخلص أيها الأحباب توريذ حميدا فقانا ودي الجيش قايا ويضع ابو غيجا نخل مني يوهذا ربوه في سن تكليف شقيكم هذا جمي موجود اكيوم ويا غز ومتى واربوه في سن تقرأ واسمينا الخان من ونما في سن من ونمزز يويا من ونما الحق هذا المخلص اما المخلص خميس المخلص خمني يديتوار بشيء من الجن يكفيه مؤنة ما كان قد تحمل فرضيته إن كفي بغيره وجفع رحوها لا فرح توجبه فمازيغ توثقه إذا سميت عن السعادة قرف رح توجبه وتني السعادة يسعدوا بذلك السنخ مني يتغ... يتغيه هو من هذا مخلمين بر الذين يقعد يجن مور انحسيوذان كتا يستيوذان نفع كتا يستيوذان رفا كتا يصابيه لأم كتاززز المخلص لله عزوج الذي اللذيفة خنا غيري الجندي اللي جنن المسجدين فعال المسجد كذا زيء إيش وادت قفا ما هو غير خسايدين قي ما غيري مش جاتي بابات الرواد تغاني جودة النهار منست غاز المسجد المسجد يت متى يت متى يت متى يت متى ويش مع من يعني خنا نز نز ديا برلمانيد الوزير دد بارس نز ديا صاحبي قاتلناه هم نيوهانشين ده التام زيادة المسؤولية بلد مروي الدين مسؤولية الأمنة غادي توحد يوم القيامة. هاي نذيب نذيب نتبع عد السنة ووش هذي يا شاورة ذي وهكي ذي شاب ع سنين خمس سنين عشار سنة ليش كبينة ربين تورة واتبدر رب الميكروفون واتبدر رب الكواسي واتبقين اخي من الاساتيدة لا ممي دي غسين مني, إذا مني. إذا مني. سبحان الملك <تصفيق> احباب الكرام. الكرام انتم اعلموا بي و ادرى بي <تصفيق> من هذه الامر و ادخلوا غضل... بهم سرينة حتى لا يصنف كلامي لانشين دورد قسنا ما اسم لذنيه ها ها ايني واحيوار ازيز صفغني من وقت خصبتي نيد واجي من خصبتي نيد ايني واحيوار ازيز صفغ من اشخي عجبن دمين واذا شي عجيبن ازيز صفغ مامش خصبه واجي فالمخلص لله عز وجل من من علامة إخلاصه في عمله أنه يكون همه انتشار الحق ورفع راية الحق سواء كان ذلك على يديه أو على يد غيره ويستنين من علامة الإخلاص أن يستوي المدح والذنب ما غير ابن ذمي ججن حشت لله لله ناني عافاك نغقان ايه ذيشتن يستوي عنده المدح والذن شيش نحشت ماذر حق اجهت لله قاريين غشكاري وضير حبور حال ميمي مي مي مي مي لأن الإنسان يتم عمل نكذ ربيه, ربيه، ويدخي الإنسان يتم عامل لذلك قال العلماء النظر قال ما عامل لك الصدار دمتشني. عامل الله يرتاح فؤادك لأنك إن عاملت الناس وانتظرت منهم المدحة والثناء والعوضاء اعتصر <متحدث> قلبك كمدا لأن البشر كثيرا ما ينسون الإنسان بل ومنهم من يقابل الإحسان بالإساءة إنسان يتجث لله ذوي ويعمل ذوي ويعمل ذوي ويعمل ذوي ويعمل هذا سين يفوها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 لا. من كان يعمل لله عز وجل القخاذ ويارغ ولا يروح برحال تشقف وتشقف عيب وتعيب التورخيات الكاريتين جازي عليه بالإحسان أو بالإساءش ولا يروح برحال بشمرة مع ملغك بربيه والزغر خرس غصيدة ربيه, غصير ربيه. الزغر رفغ في ضعب لذلك سئل ذنون العابد الزاهد سئل عن علامة الإخلاص من زغي سنب نذمي لقاء غاصل الإخلاص للعمل قال إذا لم يكن لأثر ذكره أبو نعيم الأسهاني في الحيلية قال إذا لم يكن في عملك محبة حمد المخلوقين ولا مخافة ذمهم فأنت مخلص إن شاء الله إن سمرتغ وغاكبوذ العمل وهو الزغرخ عمل, عمل, عمل, عمل. أشك عن يوذن نغات قذذذ أخك عيبن يوذن, يوذن. يوذن. يوذن. أشك مخلص إن شاء الله تعالى مارة مانوية لا نجزب ونقابو مخلص إلا إن شاء الله تعالى الله رب دان تقيد لأن نوي عاقبند ربي سبحانه وتعالى ممي لهم نغات جنة ونيتا ذا الرضيو ليس نسعد ويخفل نغو ليس نسعد ويوذن أخك ولي جنة ربي خسي عاقبند كوريجن كوريجن ربه السن من غاستداخر العليم بذات الصدور الذي يعلم السر وأخفى أخفى أخفى. أخفى. ابن القيم رحمة الله عليه ذكر كلاما عجيبا بليغا في كتابه الفوائد قال لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت ينش <تصفيق> عما ساد مون انذكور لا إخلاص عما ساد يليذكور يجن يوزوا الإخلاص مش يوزتش يعني يوزان يقول اخس عيبا يوزان ميمي لأن تفضل الإنسان يسمح ذير باشو خستعيبن يوذي, يوذي. اتشاعر كذير باطر خستعيب خستعيبن يوذي. يوذي سبحان الله اين مراقبة, اين مراقبة. الله اتحي احتاضر مونكا باشو خستي تعيب بابنر مونكا اني واسي تقسر حار يمكن ذي رحيل شهذ الزوا، باش مش واسيد قصر حريفة، حريفة، لإن يجن الوقت، يجن الوقت، يمكن، يمكن، هذه اسمح ذي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يمكن هذه يسمح ذي جن العداد نرخيا، نرخيا، هذه باللخيح من سورة مخيا، مخيا، ما إما، ما إما، يوزان، يوزان، يوزان، يو لذلك رب سبحانه وتعالى قرن لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تضروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. وججب والله تلعب خيخ في السواح نخيا لا لو الله والله ما تكذرخيا تكذرخيا والله قيمتي غستوا وتكذرخيا بالعكس يعني اديا وديو الضرر وججب والله لقد جد والله يوم بعد يوم بعد يوم جد اليمين دور الغرخيا اقل كفارا اليمين ترح اضغوه شماش اقل كفارا اليمين ترح اضغوه ماش ودس قابوه يمش نخيج والله هي ما روفيه تكيز اني حبا قص غزيبا اش حارم حارم كل جهن اه حارم غا حارم مارس كيت حارم ما. نغن الشاكيك حار ما, ما. حارم حار لما تحرموا ما احلى الله لك رب سبحانه وتعالى يرغب النبي صلى الله عليه وسلم من فوق اسفعي سماوات. سماوات مين خف؟ طيب ما قال العلماء مين وأكثرهم مين تام من تام من والله كلاتي والله يحرم يجبون تحرم بالنفهم الشرعي يعني يمنعي تخيخ في النسوات قيمة يش لأن الناس فيك رائحة ومغافير يش هو التذار بي النبي لما تحرم ما أحلى الله لك تبتغي مرضى تأزواجك الكفارة اليمين تهو يعد كبير ذنرخي مرتو اريغ الزيدي كنن فعي الامة وخجج اريغ الكفارة اليمين الدور الا ما ريغرب خافي الشيطان تنسش في الهواء ورغب اني وحلس نلقي ما الله عليه يقار لا يجتمع الاخلاص ومحبة المدح والثناء والطمع في ما عند الناس الطمع في ما عند الناس مش ما يجسو مادي دي معنوي الا كما يجتمع الماء مع ومزماء والنار توريج كثير سيء ذو اما men de ammas ammas ammas Amma. وكما يجتمعوا الضب والحوت. والحوت قال ابن القيم في تتمة كلامه سلام. فإذا حدثتك, حدثتك نفسك بطلب الإخلاص من غذل زدت قذر الإخلاص لشان العمل اج نعين تمسرين من عنانت قال فأقبل على الطمع طمع. طمع. أولا فالبحه بسكين اليأس طمع. وأقبل على المدح والتناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة من غذل للعمل لم الطمع غاصص غاصص بسكين اليأس يعني وترجو والو زمزوا غا خصك دير المخلص لله عز وجل زجودة بزبوده يا ذوك كينغ الحادي ديال الجمعه اللي يعدوا وجهه في ما عند الناس يحبوك الناس وتقوي ولا ندير بارنيش ويزبم ايودا ايودا وخس يزج من عندهم تلك عاجل بشرى المؤمن ولكن نشوا حس الزغشاع واجتهدوا الى الغايه من العمل عمل زيد زيد قالوا وأقبع على المدح والثناء فاذهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة فإذا استقام لك ذرح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص إنش قد يقول. قد يقول، فإن قلت وما الذي يسهل علي ذل حتى الطمع والزهد في المدح والثناء، مش رجع ومني غير عون النش، مش ضوض غل مرتبه تفضل أيش قين يودن، شقندين قعناين غنلا نسميح نغير لا خير، ممش رجع. قال أما ذرح الطمع فيسهله عليك علمك يقينا أنه ليس من شيء يطمع فيه إلا وبيد الله وحده خزائنه بشهد قد عد ريس جودا إذن حشت اختيت السنوات يمسر منه قول الله ثم والله ثم والله إذن حاجت واتوقع ذي الدنيا إلا ما ريخ ربي أتوقع إذن حاجت واذا نغفط فيوض مادية نغم عنوية إلا ما ريخ ربي ذا نغفط مادم ان ربي غجل خزائن كورشي مادم ان غربي سيورا لكونا مارا مادم ان كورشي بيد الله عز وجل وكل شيء خزائنه وغجنت غرب سبحانه وتعالى ايوذن من ايغاكشن من ايغاكشن اخمي غيخسر بديد تودر حاشت انيغا بديد تودر شيوذن قواصن دار رغب ورخبا اموي جاك تدير الانسان الذي يخلص لله عز وجل العمل الكلام طويل أيها الأحباب للإمام ابن القيم قال فيه وأما الزهد في الثناء والمدح فيسهله عليك علم كأنه ليس أحد ينفع مدحه ولا يضر شينه لقى زعم خفي السور مليح بشدو عريق جن رب سبحانه وتعالى مرى السور خفي شوية وازعم ضيق ضرده مرى ويخسر بنا ذيوضى والله ما ذيوضى ما ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعد. شعر يودن، فانس يودن، واسمش حار يحفا. والله ماوضن ده ليش؟ لمي؟ لأن رب سبحانه وتعالى واصفوضن. شعر يودن، جنسه جنس سياتين عاشن تم قرامل. أيوين صخر، صخر. المسائل المادية والمعنوية. بشدوع رنده الثون يودن، يودن. لم يزيد في أعين الناس. إلا حقارة ودلة العزة لله ولرسوله وللمؤمنين أيها الأحبة أيها في, الله في الله النبي صلى الله عليه وسلم نسي الجن في الجن, في الجن, في الجن الأعرابي إنس يا رسول الله إن مدحي زين, زين وإن ذمي شين كانش المدحين وإن غواري السحل شين الجن قايت ما ارفع مثل من يتوذن قام رشن يجن النغذي يشن حشوار حريقه يتوثنر تموار إنس النبي سعى سلم راجع لابد من شحل المفاهيم بي. لابد من وضع النقط على الحروف. الحروف إنس ذلك آه. الله عز وجل من قاتب ذيخ بالنجل الذي يرفعه الله والذي يضعه الله الذي يعزه الله والذي يذله الله من غاكة القلشك تزد إزاي كذا من أرضي الجون ها أم تقوس بالداريلز برقماً برقماً أزاي هي نش سعد يغلش تغلش تغل لا الذي يرفعه الله والذي يعزه الله والذي يخفض هو الله والذي يضع هو الله والذي يدل هو الله عز وجل فلا يكن هم أحد أحدنا الا الله عز وجل فالذي يرفعه الله لا خافض له والذي يعزه الله لا مدل له والذي يضعه يضعه الله والله لن يرتفع ولو سخر لأجل ذلك شياطين الإنس والجن بل ولو سخر لذلك كل ما أعده البشر لذلك نفعني الله وإيكم بالقرآن المبين وبحديث سيد الأولين والآخرين وأجارني وإيكم من عذابه المهين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله وكفى, بالله وكفى, بالله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي العهد والوفا وبعد أيها الأحبة في الله ثالث الثلاثة لن تمزوات أهم المخلص أن ترتفع راية الحق على يد من كان ويش من لن نعلى أنه وهي الضاري لا يلتفت لمدح الناس ولا لذمهم. مهم توائتكم من الجناح حرام. الجغزز. مهم توائتكم من تخياق نار النبي شيء جغزز. أما يودن. وأنتوا أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أيو ثلاثة. المخلص في عمله لله عز وجل من علامات الإخلاص أنه يقدم رضا الله على رضا الناس. ارحم الناس ارياضه سي ربي ارحم الناس ارياضه سي ربي ملي تغسطوا قايجن نحش لي صار ربي ربي لي نحش لي صار في التضاد رسمك يا ربي من يخسر ربي السزاره ما يرضي الله الله من تعجيبني سي ربي ربي من تعجيب يودا ويتجهوا وينتظار ويتق... بوان وعروبه شدي قط خلايف رام. ويتعرف وش عروقه من النار بذنبه شدي سار ذا فلان وفلان. لا يزور في الأمور ولا يزيف في الحقائق ولا يلوي أعناق النصوص ليرضي فلاناً وعلان. ايجن العداد عداد. شارو يسكن يودانس عشرين ثلاثين سنة غير حفوزها بكلمة مهارة دور من قرب من مئة ودين مئة وثمانين مالذي شن ترتين مئة عكس الكلام ويا ليته كان كلاما مما يحق فيه الوجهان لا كلام ضد الكلام فالمخلص لله عز وجل في عمله إذا عرض له أمران أحدهما يرضي الله سبحانه وتعالى والآخر يرضي الناس قدم رضا الله على رضا الناس لأن في رضا الله رضا الناس وفي صخط الله صخط الناس القلوب بين أسبوعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ونواصل الخلق بيده سبحانه جل في علاه قولني خفغ رقيق النهار سيدي ربي والسيد سار دمرت غير دار ربي اني وادي قبرنا نهارات نور نسق فوز ربي ربي فخاذ انس دكوس ان ربيع ربي. اربيع امتيث غيارنس الحار امتيث غيارنس بيحبوني امتيث غيارن اذا شيني واحد وخي كابر وخي جاواخر ادي عدو من هايومين سيمان اثنين شاشر. يمكن عام عام ادي دور اذا شيني تغاثر حق من ينا يمني ما يمي لاني فلذلك معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه حين كتب إلى أم المؤمنين عائشة والحديث عند الترمذي وسنده صحيح كتب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاه أن اكتبي إلي كتابا توصينني فيه ولا تكثري علي من السن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاه إن السلام عليك أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الله بصخة الناس كفاه الله مؤنة الناس ومن التمس رضا الناس بصخة الله وكله الله إلى الناس والسلام عليك يا خاني ورن قاني ورنن بمسيح رواية من أرضى الله بصخط الناس رضي الله عنه وأرضى عليه الناس ومن أصخط الله بريضى الناس سخط الله عليه وأصخط عليه الناس هذه رواية عند إمام ابن حبان في صحيحه وسندها صحيح أيضا هذه رواية الترمذي عن عائشة رضي الله عنها وأرضها أن سدشين ثناين ميور قسير النبي صلى الله عليه وسلم والنقيشين الرهم هذا السارد صدار ب وحيس خيق يودن قخس يارد صدار دخس السارد يودن والنذى غير الرهم من وموس هذا السارد يودن وحيس خيق صدار ب قخس خيق صدار ب يودن النقيق فتنى السارد أخس خيق أخس خيق يخس تنى السارد أخس خيق هذا الجبن البعيد ما نسويج هذا الجوف أنفيك توزي ما نسويج لأن الناس, من الناس, من الناس لا, يرضيهم لا, يرضيهم لا يرضيهم شيء ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب أيها الأحباب رب سبحانه وتعالى نام إجمعوا شويكي مريدس غنعزم شوير مخنر هذا عزم سنعزمي بريدن غاور قال الله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يمخسوا وني يزون الدنيا ذون يزون إيث الدنيا آخ هذا الدنيا أني يخص زيادة و هذا سنقص ونيش دويان لا وهم فيها لا يمخسوا خسوا. مشي الاخرة <تصفيق> أولئك الذين ليس لهم في الاخرة إلا النار, إلا النار. الاخرة وكوين <تصفيق> والو غجه النمى وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون والو ذي الاخرة <تصفيق> يومين غجغش الدنيا يمر الاخرة ما تخصى مين غجغش فراند فراند سي فراند سي فراند مرغون قاذي يوين غجه النمى ميزيس مغجر. ميزيس مغجر بالله عليكم لو كانت الاخره لو كانت الدنيا ذهبا فانيا والآخرة خزفا باقيا لاختار العاقل الخزف الباقي على الذهب الفاني ذكر الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح ححه محدث العصر رحمه الله في صحيح الترغيب والترغيب وصحيح الجامع وحسنه الشيخ شعيب الأرنؤوت في تحقيقه للمسند عن محمود بن لبيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم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 لغير الله يوذن ليس سبجان العمل العمل بغير الله لأن العمل للناس رياء وترك العمل للناس رياء كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله رحمة واسعة ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقول إن حديث القدسي إن الله يقول يوم تجاز العباد بأعمالهم يوم القيمة من كل جندي من العمل نس مر من من غينيين يتغيز من يوذان يتغيز من يوذان يتغيز ذني وإذا سنين عافاك تغتقص سن رحمر وهذا سنين عافاك ما سن كبان ديشان هذا مارا... سنين ربي سبحانه وتعالى اذهبوا الى الذين كنتم تراون باعمالكم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء رحقي إن الزوم دي الدنيا اني تغزو الزوم إنو خدصن من الدنيا إنو شكان من الدنيا اكنو مدحن من الدنيا إذا كشنا المكافآت روح غاسن خفت خدص ما غاسن شان رخرسنا وروحت <تصفيق> وروحت وروحت وروح حرج الإمام الترمذي رحمه الله في سننه وابن ماجة أيضا في سننه بسند صحيح من حديث أبي سعد بن أبي فضالة الأمطاري وكان من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جمع الله الناس يوم القيامة ليوم لا ريب فيه ناد مناد أحمق يجمع في دار بالأولين والآخرين اجن المنادي تراغى من قبل الله من كان أشرك في عمل عمله لله الله أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك يا رب سلم سلم خذات المصطلحات النبوية. ان من اشرك في عمل عامله لله. الاصل الجل عمل من مه... الأصل الجهل لله. زيد السيرز زي السيرز. يزور عبد يودا. يزور حسنات مش يزور يودا أنا بس كنا مؤمن دروز. يزور يزور خيران يزور حسنات يزور مش يزور يودا أنا السوف ليه، ما مش نحفك. غير لإن مروى دش جيش بس يكسر حال مروى سنين عافى كيف يكسر حال مروى سنين أو الدق مروى جيش كده يشاعور مروى سنين أو الد في باداشين ودش سنين تقارب خيا سمتواصل من حظي عوينو سام غاينو زد بقرينو ذروقتينو وقتينو ودش سنين تقارب ورخ على لا يقلب ولا يلاقي لذلك النبي من عمل عملا من كان اشرك في عمل عامله لله اقل عمل لله ولكن يسل سيزينك جزاءا كانا من كان فليطلب ثوابه من عند غير الله ادوز يوم قيم احد يوزيني عشان السدار برح احسن غيرناش خد بسم حقاش تخضش رجاله ان بقار اغنى الشركاء عن الشرك احباب الكرام المخلصون لله عز وجل في اعمالهم قال فيهم الله عز وجل أنهم هم الذين سيسعدون يوم لقاء الله وهم الذين سينالون الجزاء الأوفى وهم الذين سينالون الدرجات العلى قال الملك تبارك وتعالى سبحانه سبحانه وسيجنبها لتقى جهنم وسيجنبها لتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بتغاء وجه ربه لعلى ولسوف يرضى فصنى <تصنع> العلماء ننشل أيهة نزلت في أبيب ويقول علماء الأصول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وسيجنبها لتقى الذي يؤتي ما له يتزكى <الذي> وما لأحد عنده من نعمة تجزى ويغفر ديجزن إلا ابتغاء وجه ربه العلى ولسوف يرضى وقال الله عز وجل في مدحهم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم ميمي لوجه الله لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور ونخسوال يوغد من غفن زيد ساعز قدوا يوم و وجيء ان يسير في ذلك يجد دعاء ان يسير في الحجر اشتين بمبون اهوامن اغشل اخسر فرانك جايد دعاء اغشل استد عشرين عرف جايد دعاء لا نريد منكم جزاء ولا شكور ها صدق منهم اغشل اغشل عامل ازم ازم ازم ازم ازم ازم ازم ازم الله يهنيك الله يهنيك بعدين و انت وزق الله وزق ويودا أحباب الكرام الكلام طويل, طويل والوقت قصير وإني أعلم أني قد أطلت عليكم كثيرا فأسأل الله عز وجل أن يبصرنا بعيوبنا وأن يلهمنا مراشد أمورنا وأن يهدينا سبول السلام اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك عسرنا وتجاوز عن سيئاتنا وأخطائنا يربنا وكينما أهمنا بما شئت وكيفما شئت بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى الله عن الخلفاء الراشدين ذو القدر العالي والفخر الجلي سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن باقي الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الله محشرنا في زمرتهم ولا تخلفن عن نهجهم وطريقتهم يا أكرم مسؤول يا خير مأمول أمير المؤمنين ملك محمد النساج الله مره لحق حقنا ورضق التباعه وآريه باطل باطل نونس قشتينا اجعله اللهم من الراشدين اللهم اجعله في خير البلاد والعباد واجعله عونا على الحق وضدا على الفساد اللهم اجعله رحمة على المؤمنين وبالا وسخطه على الفاسقين الفاجرين اللهم اجعله بردا وسلاما على المؤمنين المتقين واجعله نارا تلظى على الطغاة والجبابره اجمعين يا ذا الجلال والاكرام يا رب العالمين اللهم من ارادنا وديننا وبلدنا بخير فوفقه اليه ومن ارادنا وديننا وبلدنا بشر فاجعل تدبيره تدميره ورد كيده في نحره اللهم لا ترفع لهم رايه ولا تقله مغاي واجعلهم لمن خلفهم عبارة وآية اللهم استعملنا ولا تستبدلينا لهم استخرج منا ما يرضيك عنا اللهم هب المسئين منا للمحسنين وشفعي المحسنين منا في المسيئين اللهم يارب في كل مريض التسنيود الغصن مهرج التنزيد دعاء مهرج السن اللهم في كل مريض اللهم عافي كل مبتلاء اللهم قدي الدين عن كل مدين اللهم فرجه مومد مهومينا ونبذ سكرة بالمكروبين اللهم قدي الدين عن المدينين اللهم يا رب حم كل ميت مات وهو يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور اللهم يبن كتابهم ويستحسابهم وثق الموازينهم بالحسنات اللهم جازهم بالحسنات يحسنوا بالسيئات عفوا وغفرانا اللهم ألحقنا بهم غير خزايا ولا مفتونين ولا ضالين ولا مضلين بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين ربنا هب لنا من زواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أصلحنا وأصلح أولادنا وأزواجنا وربنا ورب لنا أولادنا وأزواجنا. اللهم يا رب إننا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنية من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم يا رب العالمين كلاما من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله, الله ايها الاحباب الاخوان وماعدجملهم باللي السيمانه ذي ان شاء الله جمع الصدقه وميزي السياره للمسجد ان شاء الله تعالى فتنزيوا ما تنكرم ان شاء الله وخاصنا على الاقل الشيء ونتوارى نخسن السويتي للشمانه ذي كوني خصو يسعدوا الفرصان التجاره كل سي ربي بهذا الدعم فاتفهم الاخوان الصلاة الصلاغني تسال الله زوج ديني جعله ان يجعل ما قلته ذخرا لوالدي وان يثقل به ميزان حسنات والدتي ولذلك وليد وموله صلى الله وسلم وبارك على الحبيب محمد واقيم الصلاه